وَنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لك كيدا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 أُقتلو يوسف أو ألقوه اضن يخذل لكم وجه ابيكم يخذل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائلم منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقه بعض السيار يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غبا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إن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 ما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئ انهم وامحينا اليه لتنبئ انهم بامرهم هذا وهم لا يشعون وجاءوا اباهم ايشاء ان قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يوسفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا آردهم فأذلادا وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص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 وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَرْضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المبينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وَعْدَدَتْ لَ مُتَّكَ أَم وَآتَدْ وَآتَد كُل وَاحِدَة مِنْهَُّ سِكينَم وَقَالَةِ خُرُدِ عَلَيْهِ فَلََّ غَعلَ أَكبَرْرنَهُ وَقََّّانَ أَذَهُ وَقُلنَ عشَرِ اللَّهِ مَا هذاَ بَشَرَ إن هذا إلا ما لكم كريم قالت فذلكن الذي لم تنننني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ فَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَهُمْ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 نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُم مَّطْعَمٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا لَٰكِنَّ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَدْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن ارباب متفرقون يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار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 ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَمُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ فَضِيقَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّ انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربي فانساه الشيطان ذكر ربه فلبيت في السجن بالراسنين وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أطغاف أحلامي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 وَسَبْعُ سِنِينَ بَلَاطًا خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سِنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا فَذَرُوهُ فِي سِنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَهَرٌ شِدَادُهُ يَأْكُلُ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُ يَأْكُلُ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ الناس وفيه وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما حال النسوة فاساله ما حال النسوة اللاتي قطعنا ايديهن ان ربي بكيرهن عليم قال ما خطبكن اذراوتن وإن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن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 بأخلكم من أبيكم ألا ترون أن نيروا في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراعد عنه أباه وإنا لفاعلون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 وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَصَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلًا بَعِيرٍ ذَلِكَ تَكْيِيدٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ نُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَنَّ لِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فلم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 كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات مَن نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِنَّ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قالوا يا أيها العزيز إن لَهُ أبا شيخا كبيرا فخذ أحد ما مكانه نَرَاكَ مراك من المبسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون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 قال تَم اللهَّهِ تَفْتَأتَكُروسُ فَحََّ تَكونَ حَرَبًا أَ تَكُونَ مِنَ الهَالِكِين قلَ إِ مَا أَشْقُوبَد فيِي وَحُزنِي إ اللهَّ قالَالَ إِ ماَا أَشْقوبَد فيِي وَحُزْنِي إلَى اللَّ وَأَلَم مِنَ اللَّهِ مَا ل تعلمين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 مُجَاتِم فَأَنْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَغْذِلُ الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يوسف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 قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحلين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القدير فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتذ بصيرا قال ألم أقل لكم إن اعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزو الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم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 والأرض يمرون عليها وهم عنها مغرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية مِنْ عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغفة وهم لا يشعرون قُلْ هَا بِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّن أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولداه الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء